اي يا شب ما شاء الله بس ندمت عليك اردق الوهم بس ندمت عليك علي هواي على المنابر يا نذر سبيته علي هواي على المنابر يا نذر سبيته تكره الشرف الكعب والصنم حبيته تكره الشرف الكعب والصنم حبيته والعبد أصنامه قربت أيامه العايش بغاو هلا في عصيح عايش العايش بغاو قربت أيامه مو عجيبة فرق بيني وبين فكرك انت ما تدناني انت ما تدناني من هجي القرآن وانت منهجك شيطاني منهج القرآن وانت منهجك شيطاني شيعوي بحفظ الوصية المصطفى وصاني انا شيعوي بحفظ الوصية المصطفى وصاني أنا للمهدي دعائي وإنت للسفياني أنا للمهدي دعائي هلا أنت للسفياني للمهدي هاي علامة قربت العايش العايش بأوهامة العايش عجيبة حجر لمن مرقدة تنبشونا مو عجيبة حجر لمن مرقدة تنبشونا بيت أم الحسن انتم رحتوا اتحرقونا بيت أم الحسن انتم رحتوا اتحرقونا حجر تيا لنا يعادي شجرتي الملعونة, يع... ال... الملعونة, الملعونه حجر يا النايعة الشجرة ليش متحشين حجر يا النايعة الشجرة الملعونه رحت رحت يم قبر بحقتكم يامى جربت ايامه العايش هلا هلا يا رب من ميت ومن عند خف لو لو كف سيوف ميت ومن عند خف لون لو كف سيف يا فه يا فه ابن ابو سفيان هم ما مش بتخويفه ابن ابو سفيان هو ما مش بتخويفه والله منكم يا النواصب راح يا زيد حيفه والله منكم يا النوا ما يطخ الهامه جربت العايش العايش يا هوامه يا حقك ترتكبوها هين اكلة كبد حمزة وانتم بتحبوها هين اكلة كبد حمزة وانتم بتحبوها اي هاي مو جريمة حقك ترتكبوها هين اكلة كبد حمزة انتم بتحبوها نسال احنا والاجابه فيكم تتفوهت نسال احنا والاجابه فيكم تتفوهت ابن ابو سفيان جفت لي اشمتني بشو هاش ابن ابو سفيان جفت لي اشمت اسال اسال ابن ابو بث سلامه جربت عي... اي حقك ترتكبوا اي هاي مو اول جريمه حقك ترتكبوا هند اكلك شبه حمزه انتم بتحبوها هند اكلك شبه حمزه انتم بتحبوها نسال احنا والاجابه فينكم تكتبوها نسال احنا ولا جاء ابن ابو سفيان جفته ليش ماته ابن ابو سفيان ليش <تصفيق> مات بشوها ما سبت سلامه شباب شباب ما سبت <تصفيق> عاشق هوانا ما يغير ولا ابد للبيع لا يبدل البيع على هالمعتقدات هال ويا كل الشيعة ويا كل الشيعة حجر هذا يا النواصب حب علي ما حجر هذا يا حب علي ما يبيع جد سويت بس علينا انتعه جد سويت نادب علي علي الحق حكامه يا الروت اي, أي... علي الحق احكامه يا الروت أي... العايش العايش هوه يا الروت عايش هوه يا الروت العايش كل مر قد يطيح تنتهي آثاره تنتهي آثاره بالقلب حب, بالقلب حب علي باقي والضمير اختاره بالقلب حب علي باقي والضمير اختاره مهدي بيّن ينواف شوفوا الكم تاره مهدي يليا يل النواسل شوفوا الكم بعد بعد مهدر بين يليا يل النواسل شوفوا الكم رغبة الجبار هاي لو حب التاره الجبار هاي لو حب التاره, التارة وليسل صمصامه قولي يا село سمسام جربت اي العايش والعايش ابو احمد جربت اي يا ناس لو ان كل مرقد يطيح وتنتهي اثار بالقلب حب علي باقي والضمير اختاره بالقلب حب علي باقي والضمير اختاره المهدي بين ين واسد شوفوا الكم شاره المهدي بين ين واسد شوفوا الكم شاره غضبة الجبار هاي لو حبت تاره واليسل صمصامة جربت ايامة واليسل صمصامة جربت العايش العايشة